أن يثيب المؤمنين بالأجر العظيم، وهذا الأجر العظيم يكون في الدنيا ويكون في الآخرة. قال تعالى: من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنزنهم أجرهم بحسن ما كانوا يعملون. ثم قال: ما يفعل الله في عذابكم إن شكرتم وأمنتم ما يفعل ما هنا سفاه سفامية يعني أي شيء يفعله الله في عذابه إن شكرتم وآمنتم أي أنكم إذا شكرتم الله عز وجل على نعمه وقمتم بطاعته وآمنتم فإن الله لا يعذبكم لا يعذبكم لأنكم لا تستحقون العذاب حسب وعده فما في اي شيء نزل الله بكم الا ان كنتم بشكر والايمان به وكان الله شاكرا <تصفيق> عليما كان الله شاكر شاكر لمن لمن يستحق الشكره من عباده القائمين بامر كما قال تعالى هداه ذو الاحسان الا الاحسان حليما اي عليما بما يستحق الشكر من عباده وهم الذين قاموا بطاعته ففي هذه الآية من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى غني عن عذاب الخلق إذا قاموا بالشكر والإيمان ومن فوائده أن من لم يشكر الله أو لم يؤمن به فإنه عرضة للانتقام والعذاب لأن الله سبحانه وتعالى نفع العذاب لمن شكر وآمن وهذا يدل على أن من لم يشكر ويؤمن فإنه معرض للعقاب وهذا هو الواقع قال الله تبارك وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص واعلموا أن الله شديد العقاب ومن فوائد الآية الكريمة اثباتوا هذين الاسمين من أسماء الله وهما الشاكر والعليم فإذا قال قائل كيف يشكر الله عباده قلنا بأن يثيبهم على ما عملوا أكثر مما عملوا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ثم قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من نقل على هذا نعم يبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله فجة بعد الرسل قال بعض الناس إن الفجة هنا هي الفجة في أمور التكليف والعبادات الشرعية أما الفجة في أمور التوحيد فهي قائمة بمقتضى آية المثاق فمن خالف أمور التوحيد فهو كاكل محدد في النار حتى ولو لم تصيه دعوة الرسل هذا أضعي صحيح نقول ما أفص هذا وآية المثاق لا يعني أن الإنسان يعاقب في أمر لا داعي له ولا أعلمه. هو ما فطره الله في النفوس فأبواه له مجال أو نصران أو مجسّان. قل يا شقيقنا في الآية قال الله تعالى أن تقول في سورة المعارف أن تقول ما جاء أنا من بشير ولا, ولا نذير لا لا أقول أنا لا ساعدوا أن تقولوا إن كنا عن هذا غافل أو أن تقولوا يوم قيام إن كنا عن هذا غافل أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريات من بعدهم هذا كقول إن وجد أباءنا على أم وإنا على آثارهم مفسدون ولا بد من أن يقولوننا علم وإلا كيف يعبد الإنسان قبله ولاده؟ نعم خالد ايش؟ على العباد على العباد شيء قلت بالمؤمنين لا على العباد يعلق نعم بدا التوا كان التجاره كان التفاعل فذلك كان نموذجا تاريخيا للمسلكيات و محمد فرج التجرس ليس الولاء والاعتماد عليهم وكونه وكونه يغشى من من من معرفته وأما الاتجاه فلا بأس لكن لا شك أن الإنسان إذا دار الأمر بين أن يتجادل مع كافر أو مع مؤمن لا شك أن التجارة مع المؤمن أولى نعم الشيخ مارك موقف في بعض البلاد إن في زواج فيها الكفار ويعملون هناك. تجد مع ال... مع الوقت يصبح المسلم يعني لا يبغضهم يعني وقد يعني مع العادة يذهب ما في قلبه من من ضغب كفار. وقد يصادقهم وقد هذا هذا داخل في في الواجب. إيه نعم لا شك إن هذا عنده خلل في الدين. لأن لأن هذا نؤمن الولاء الواجب أن أعاملهم لمصلحة أنا. لا لمصلحةهم. وأن أعاملهم ب... بمعاملة دون أن يصل آثرها إلى القلب ولا من المعلوم أن الإنسان إذا أحسن إليه أحد سيحبه لو أن طبيبا مثلا من القفار عجز الأطباع المسلمون عن معالجة هذا المريض وهذا الطبيب الكافر عالجه ففرئ بإذن الله لا شك أنه سيقع في قضي المحبة لهذا باته لكن لازم يزل محبة تصل إلى محبة الدين إنما هي محبة محبة طبيعية أن الإنسان يحب من أحسن إليه نعم ذلك في لا شك الفوري تعالى ان المنافقين والمنافق اكشف لان المنافق تجمع بين الأمرين بين الكفر والخداع ولهذا قال الله تعالى هو العدو فاحذر فحصر العداوه فيهم لما يحصل فيهم من مفسد العظيم نعم حرجا مثلاً إذا ما على نص من البلاد يعني عماله فيشير عليهم. لا لا يشير عليهم. لا يشير عليهم. لكن هل هل هو يتفق أن هؤلاء الكفار لا لا يعني أنهم ما هو مكان دائم الزيادة عند الصلاة في الوجود عند الظهر. طيب إذا لا يصدق في بعض هذا الدعوة شيء آخر لكن هذا الذي مر في الطريق هل هو سيأتي بهم؟ لا يا أخي. ما بكتابي عليه؟ من باب كتابي. أما الرسول قال لا تبتوا الجهود والنصال بالسلام. هم يعجونها تحية. لعلهم يرون أن الإشارة أعظم من نصرة. لكن كما يعني يوجد في بعض الناس يكون في دائرة رئيسها غير مسلم فهنا إذا دخل لا متنمّس له لأنه مو طبيعيه وبما لو لو لم يسلم لم تلأ قلبه, قلبه قلبه هذا كافر عليه أيضا وعاقر مسيرة فمن ذهال يقول مثلا صباح صديق صباح صديما يعني لا لناس هو ولا مسلم نعم يعني ما قصد خير لك وهو ده ما يفهم انه له وهذا من باب التورية في الجاي اقوم اشوف لو مو كويس كيف اشرحها ما امن كل يوم انت تدخل بوجه او انت لا تبداه نعم نعم لأن رسول الله كان داعي يدعو الناس إلى جين الله فإذا كان داعي الناس إلى جين الله على دخول فيه ثم صار يطلع أصحابه لا فردنا لا لا أبدا مرسمين أولا إن الأمة الإسلامية كما ترى الآن متوزعة كل واحد أمير على بلد والثاني أن الناس ما يشعرون لأن ولادها ولدوا برهوة الرسول. اللهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لله من ظلم. وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعبوا عن سوء فإن الله كان عبوا قديرا إن الذين يفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله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 والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم اولئك سوف يؤتيهم يؤتيهم أولئك سوف يؤتيهم قجورهم وكان الله غفورا رحيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم لا يخفى أن هذه الجملة جملة خبرية منفية لا يحب الله الجهر بالسوء والجهر بالسوء معناه أن يقول فلان ظلم فلان أخذ حقك وفلان جهده وما أشف ذلك فالله لا يحب هذا إلا من ظلم من ظلم في حقه أو العجوان عليه فلا فإن محبة الله لا تنتفي بحقه مثال مظلوم لو أن أنسانا آداه شار آداه شار فصار يتكلم عند الحاكم أو عند الأمير أو عند من يستطيع أن يزيل مظلمته ويجهر بهذا الصوت وليس المراد بالجهر أن يصوت بين الناس المراد أن يبينه لغيره فإن هذا مظلوم فله أن يقول ذلك ومن هذا القصة الجار الذي كان يودي جاره فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج متاع عن بيته فيمر الناس به فيقول ما هذا فيقول آذاني جاي فصار في هذا فضيحة للجار بالقول أو بالفعل بالفعل ومن الجار بالسوء من من ظلم أن يسبك إنسان أمامك ويقول أنت بخيل، أنت جبان أنت سفيه وما أشبه ذلك فلك أن ترد عليه بمثل ما وصفك به من العيب، فتقول أن السفيه أنت الجبان أنت البخيل أنت كما قال بدون زيادة لقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ولقوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما روقبتم به ولقوله تعالى ولم ينتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الغذب غير الحق أولئك لهم عذاب عليم ولقول النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم كل هذه النصوص تدل على أنه يجوز الجهر بالقول ممن كان مظلوم ومن ذلك ما يفضيه الإنسان إلى صديقه ورفيقه في شكاية الحال كما لو كان الإنسان ظلمه شخص وجاء إلى صديق يتحدث ويقول فلان فعل بكذا فعل بكذا فعل بكذا ومن ذلك أيضا الزوجة تشكو ما يصل من زوجها إلى أخواتها إلى أمها وما أشبه ذلك لا لأن كل هؤلاء إيش مظلومون وقد استثنى الله تعالى من ذل ومن ذلك إذا قال لعنك الله فقل لعنك الله أنت لأن هذا اعتداء بمثل ما اعتدى عليه وعلى هذا نقول إن الجهر بالسوء من القول إذا كان من مظلوم فإن محبة الله لا تنتفي عنه وهذا من نعمة الله عز وجل ورفع الحرج عن الأمة لأنه لو كان الله لا يحب الجهر بالسوء من القول حتى من المظلوم صار فيها الحرج لأن المظلوم يكاد يتشقق صدره حتى يتحدث أما في صده من الظلامة فيخف عليه العمر وكان الله سميعا عليما سميعا لأقوالكم عليما بما في قلوبكم يعني فاحذروا احذروا أن تقولوا ما لا أغراف احذروا أن تخفوا في صدوركم ما لا أغراف في هذه الآية الكريمة إثبات المحبة لله أي أن الله يحب ووجه الدلالة أننا سبلنا على الإثبات من النفي كيف نستدل على في النفي لأن هذا النفي خص بحال معين فيكون دليلا على أن ما سوى ذلك تثبت بالمحبة والمحبة محبة الله عز وجل للعبد هي غاية ما يتمناه الإنسان وأكمل مراتب الإنسان ولهذا قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولم يكن الجواب على ما يتوقع من أن, من أن يقال فاتبعوني تصدقوا في دعواكم قل اتبعوني يحبكم الله وهذا هو الغائر ومحبة الله عز وجل تنال بهذا الشر وهو شرط يسير لما يسره الله عليه نسأل الله أن يسره لنا ولكم وهو ايش اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا في العقيدة والقول والفعل إذا حققت ذلك فإن محبة الله سوف تنالها أنكر قوم محبة الله كالأشاعر نسأل الله أن يعفو عن الأموات منهم وأن يهدي لحيا أنكروا المحب وقالوا إن الله لا لكن إنكارهم إياها ليس إنكار جهود إذ لو كان إنكار جهود لكفروا لأنه تكذيب لما أكفت الله نفسه. لكنه إنكار تأويل قصدوا به تنزيه الله لكن ضل قالوا إن المحبة لا تقع إلا بين. متجانسين والله عز وجل مباين من الخلق ليس كمثله شيء وهو السميع البسيط إذن ما معنى المحبة التي جاءت في الكتاب السنة قالوا إن المحبة هي الإحسان ففسروها بأمر باء منفصل عن الله أو هي إرادة الإحسان لأن الإرادة عندهم ثابتة لله عز وجل، فيقال لهم هل الإحسان إلا ثمار المحبة؟ وهل إرادة الإحسان إلا ثمار المحبة؟ لأن الله لا يحسن إلى من إلى من لا يحب إلا على سبيل الاستراج ولهذا إذا رأيت الله ينعم على العبد مع مع إقامتي على ما عصي فاعلم أن ذلك استدراج. والذين كفروا سنتزدهم من حيث لا يعلمون إذن عقيدتنا أن الله عز وجل يحب وأنه يحب جل وعلا, وعلا وأن محبته أعلى المراتب وأفضل, وأفضل من المنازل ومن فؤاد هذه الآلة الكريمة حصن الإسلام وأن الإسلام يجب أن يحب يدعو إلى التراضي وعدم الجهل بالسوء وأن لا تفضح أحد بسوء ولهذا جاءت الغيبة من كبائر ولهذا كانت الغيبة من كبائر الذنوب وهي ذكرك أخاف بما يكرر ومن فوائد هذه الآية عدالة الإسلام وجه ذلك أنه رخص للمظلوم أن يجهر بالقول لكن بحسب مظلمته لا يزيد فإن زاد فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام على البادئ منهما ما لم يعتد للمظلوم ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الدين الإسلامي لا يكبت النفوس بل يوسع لها ويشرح الصدور ويدخل الصرور ولهذا نهي الإنسان أن يتعرض لما فيه الغم والهم والوساوس والأوهام حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي يشك هل خرج منه ريح أو لا قال لا ينصرف. حتى يسمع صوتا أو يجد ريح والمعنى حتى يتيقن يقينا مثل الشخص أما مجرد تخيل أنه خرج من بطنه شيء أو من دبره شيء أو من قبله شيء فهذا يجب أن يطرح لماذا؟ لعل يقع الإنسان في تذبذب وتردد. الدين الإسلامي يريد منك أن تكون دائما في سوء دائما مبسوطا وجه ذلك أن من هذه الآية أنه رفق صليل المظلوم إيش أن يجهر بالسوء بقدر مظلمته لأن ذلك تنفيصا عن نفسه بلا شف ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين اسمين لله عز وجل وهما السميع والعليم. أما السميع فقال العلماء إنه ينقسم إلى قسمين: سمع بمعنى إدراك المسموع، وسمع بمعنى الاستجابة. والسمع الذي بمعنى إدراك المسموع يتنوع أيضاً. تعرف من يغادره بيان إحاطة الله تعالى بكل مسموع. وتارة يراد به التأييد والنصر وتارة يراد به التهديد على حسب ما تقتضي الحال والسياق. فمن الأول قول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي وتشتكيل الله وهذه المرأة كانت في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض والرب عز وجل في السماء فوق عرشه. وتقول عائشة الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد كنت في الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض الحديث والله عز وجل يقول سمع قول التي تجادل ويسمع تحوركم هذا سمع ردبي إيش؟ فأني حاطة الله بكل مسموع وترف ردبي التعييه والنصر مثل قول الله تبارك وتعالى لموسى وهارون لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى يعني فويدكما وأنصركما وقد يراد بذلك في هذه الآية التهديد أيضا تهديد من؟ تهديد فرعون وعما الذي للتهديد فمثل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء من هؤلاء الجارح الجارح من هو إن الله فقير ونحن أغنياء اليهود قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء قال الله تعالى سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحلم هذا لا شك أن المقصود به التهديد وكذلك قوله تعالى أن يحسبون يطاه أن يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بل ورسل لديه مكتوبون فهو مسموع مكتوب وستكون قراءته متى يوم القيامة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاب يلقاه منشورا اقرأ الكتاب كفى بنفسك لوم عليك حسين قال بعض السلف والله لقد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك يخذ هذا الكتاب اقرأ حاسب نفسك القسم الثاني من قسم السمع إيش؟ سمع الاستجابة أن الله يستجيب وذلك فيما إذا وضيف إلى الدعاء أو نحن ذلك مس القرآن تعالى إن ربي لا سميع الدعاء أي لا وليس مراده إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن الله يسمع دعائه فقط لأن استماع الدعاء لا شك أنه كمال وأن الله تعالى مدرك لكل مسموع لكن المقصود من من دعاء الداعي إيش الاستجابة فيكون معنى سميع الدعاء أي لمستجيب الدعاء قال ومن ذلك قول صلِّ سمع الله لمن حمده أي استجاب وهذا حق ويؤيد ذلك عوض يؤيد ذلك أنه عبد بالله سمع الله لمن حمد ولو كان مراد إدراك الحمد أو إدراك قول الحامد لقال سمع الله من حمده طيب أما العليم هذه أوسع شيء علم الله تعالى محيط بكل شيء جل وعلا محيط بالظاهر والباطل بالماضي والمستقبل بالواجب والممكن والمستحيل ولهذا لا شيء عام من العلم فيما يحضر الآن العلم شامل جدا فهو يتعلق بالماضي والمستقبل ومن ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام حين سأله فرعون ما ما بالقرن الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الحمد لله لا يضل جهلا ولا ينسى ذكرا بل هو جل وعلا عالم بكل شيء ولا ينسى ما بين من العالم سوى الله أهل للنسيان أهل للنساء كذلك علم الله عز وجل محيط بالظاهر والباطن، محيط بالظاهر والباطن، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ولا شيء أخفى منها. ما توسوس به نفسك وتحدثك بنفسك والله تعالى يعلم به وأما الظاهر فظاهر علم الله به وهو وكذلك أيضا علم الله محيط بالواجب والممكن والمستحيل أما المستحيل فتقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله دفسدت هذا خبر خبر عن علم إلا عن, عن علم وما المعلوم أنه لا يمكن أن يكون في السماوات الأرض آلهة سوى الله مستحيل غاية الاستهالة فهذا خبر عن مستحيل صادر عن عن علم أما العلم الواجب فعلمه تعالى بنفسه وبما له من الأسماء والصفات فإن هذا من العلم الواجب وهو أعلم بنفسه من غيره وأما تعلقه بالممكن فعلمه بما يحدث في الكون كل ما يحدث في الكون من غير ما يتعلق الله عز وجل فهو إيش ممكن لأن الكون كله حادث بعد أن لم يكن كان الله تعالى ولم يكن شيء قبله وفي رفض ولم يكن شيء معه فكل الكون حادث كل الكون قابل للزوال لأن كل حادث قابل للزوال بدليل عدمه قبل وجوده وكلمة قابل ليس معناها أن كل موجود ثاني لكنه قابل للفناء وإنما قلنا ذلك لأن لا يرد علينا الروح الروح مخلوق بعد العدم لكنها باقي لا تفن الولدان والפור في الجنة مخلوق ولكن أهلته تبقى أبد الآبدي. الجنة أيضا مخلوق وتبقى إيش أبد الآبدي. النار مخلوقة وتبقى أبد الآبدي. ولهذا نقول كل موجود قابل إيش للزواج. لا أنه زائل، لأن من المخلوقات سايسور، لكن كونه حادثا بعد أن لم يكن كريه له، على, على أنه من النعم من أقسام الممكن القابل للعدم والوجود، ووجه ذلك أنه لولا منكم قابلا للوجود لم يوجد، ولولا منكم قابلا للعدم لم لم يعدم أولاً، المهم. أن علم الله تعالى محيطه بكل, بكل شيء ويا إخواني إيماننا بعلم الله ليس أن نؤمن بهذا الصفة العظيمة الواسعة الشامعة لكن المهم أن نحذر من أن يعلم في قلوبنا ما لا يرضاه عنه أو أن يعلم من أفعالنا ما لا يرضاه عنه أو من أقوالنا ما لا يرضاه عنه أو مما نترك ما لا يرضاه عنه هذا هو المهم ولهذا يجب أن يركز طالب العلم على الفوائد المسلكية التي تستفاد من أسماء الله وصفاته. لا على أقسامها وتقسيمها وعمومها وشمولها لا. أهم شيء أن تعبدها من منهجك ومسلك. هذا أهم شيء. ولهذا قال عز وجل: ولله وللأسماء الحسنى تدعو بها وعبدها بها. أن تعبدوه بمقتضى هذه الأسماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله التسعة وتسعين أسماء من إحصائها دخل الجنة ومن إحصائها التعبد لله بمقتضى وفقنا الله وإياكم لذلك نعم فقال طالب الله سبحانه وتعالى بالأشياء التي تحصيها لا يجعل ممكنة لأنه لما أعلم لا نعم. لا لا لا غلط. غلط غلط غلط لانه واجب الوقوع وواجب الوقوع باخبارنا لكن اصره خالد نعم وهو كريم قائل نعم في هذا الحال تقول حسبك الله ونعم الوكيل حسب الله ونعم الوكيل لا لانه للانقال ان صار كاذب لكن انه يجب صفه ان تقابل البخل أقول لا ما يعطوه هكذا اذا كان جبان نعم هل كنا يجب هذا يا نقول أقول لا انه يجب صفه اخرى تكون مكافئه للبخل لان الجبان بخيل بالنفس وعدم الانفاق بخل بالمال لا مثل المقصود صبت لم تقابل هذا لكن لو قال أنت مبتدع ما صرت مبتدع نعم تضر الأعمال <إيش>؟ الذي يجوزه تصوصه منها بأي منك تضر الأعمال الذي يفعلها الأليان المحتدي يجوز لنا التعالى فيها كيف ببنك؟ يعني أحيانا يقول لا على الله فنقول لا نعلم الله لا لا لا هذا أصل محرم بذاته وما ذكرناه محرم لكونه عدوانا على الغير يعني ماذا كون يقول لا عن الله أو أصفه بالبُهلة أو ما شاب ذلك إنما حرم لأنه عدوان على الغير فإذا كان عدوان على الغير ثم هو أن تهذ حرمته فليأن تتحرمه أما ما كان محرم الحق الله فلا يمكن أن نقول نعم منعت هذه يحر يعني لو أن إنسان قتل شخصا بالنار قتل لهم لا هذه مكافأة فمن أتى عليه فاتلو عليه بنفس ما أتى عليه ولهذا ربنا النبي صلى الله عليه وسلم رأس الدهودين من حجارة لو أن أحدا سلب آخر دابيده هل يرد هذا من قال النبي صلى الله عليه وسلم في جملة معد من الكبائل لعن الله من لعن والده قال يا صلى الله كيف يلعن الرجل والدي قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه فظاهر هذا الحديث أنه لا بأس أنه لا بأس إذا سب أبي وأبي يعني خال من هذا المسبك أن يسب أباه لأن المقصود يهاند هذا الرجل ما هو يهنئ الاب؟ يهان الرجل آه خرجنا كل خير فاستيقنا جاء بعض الناس في لا لا خيب الله سيء لمن ظلم فمن ظلم فإنها لا نقول انها تنفع عنه المحبه لا قد يحب محب وقد لا يحب ولهذا نقول من ظلم فله أن يفعل فينتفي عنه انتفاء محب لينتفي انتفاء محب وقد يكون من ظلم الأفضل له أن يعفو أصف أينه وهذا إنه ليس ما لهم من ظلم إن رأيه حبا يجهر لا من ظلم فانه ينتفي عنه انتفاء المحب شايف. ورح يحيى ماشي, ماشي. نعم تحذر منه نسهل لله ورسوله كتبه <تصفيق> راهن الحديث أن من هم بحسنهم هم بسيئة أنهم يعلمون ذلك لكن بعلم الله عزوجل أو لا يعني يعلمون بعلم الله بمعنى أن الله يعلمهم بها. شوف. والله تفضل تمشي. بعض العلم مشهور جامع يقول إنه لا يعدل الشخص مفتيا عنه إلا إذا إلا إذا عليه الحجة أما قبل أن تفهم الحجة فإنه هو لوقع في بلع. فإذا ولو وقع في كذا فليس من المسألة مسميه مبتداه، وهم الضائع، ضائع لما ما, ما ذكرت لكم، ألا يتبع هذا المنهج؟ لأن مثل الشعراء معظم بدعتهم في بالصفة فقط، في الصفات، في أفعال العباد، في القدر، في الإيمان. لكن لو أخطأ رجل في مسألة ما، فهذا لا يعد مكتبا. ما قال الشعرى مثلا، وضربت لكم مثلا. بيبهد. في مدهه في مده اتفاقيه طرك الله في من كيف يثنى سبحانه وتعالى عن, عن الناس وهنا وفي الايه الاخرى يعني كقول الخطاب المؤمن لانه يعجز عليه مثل ما تعذ علينا كيف يكون لان العفو مقيد ليس كل عفو محبوب الى الله اي دعاء العفو بقوله من عفا واصف فإذا لم يكن بعفوا إصلاح لا تعرف يعني ألم إذا سُبب هل أفضل أن أسكت أم أ... يعني... إذا قننت أن أن سقوطه يؤدي إلى عذوان الرسول والتعلق عليه على غيره فسبت هذه مسألة وإذا قننت أن سقوطه لا يحصل في هذي... هذا هذه المسألة وربما ما فيه مسألة المشاجرة التي قد تؤدي إلى عداوة وبغضاء وربما إلى قتال، فعفو. إذا المسألة مسألة, مسألة مصالح وتعاسات. أينه؟ نعم. شيخ، بارك الله فيكم أحياناً قد يريد الإنسان أن يصحى أخاه بالخير، ولكن هو نفسه يعني غير مطبق لهذا الخير. فإذا يحجم ويقول أنا أخشى أن أقع في الوعيد لأن الذي تندلق أكتابه في النار فيدرحه لكما يدر الأخمام على الرحم ف... هل قول رسول عليه الصلاة هذا ليسد الناس عن نظر معروف أنها على المنكر لا. أو ليحذرهم من كونهم يأمرون ولا يتعبون ثاني ثاني إذا مر ثم خج نفسك قل كيف تأمرين الناس بهذا الشيء وأنت أنت... أنت... أنت... لا تحبنيه وكذلك العكس منه لا تظن أن الرسول قال هذا لأجل أن نحذرنا من أن نأمر الناس ولا ولا ولا و... و... و... و... و... نفا انما حد من أن ان نامر بالخير ثم نستمر في ترك نعم لا تعمل له ضغطه سوق من الخوف شيخ بالقول نعم شايفين انت له ما تنقى وَيُلِيدُونَ أَنْ يَتْتَقِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَابِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَابِرِينَ عَذَابًا مُّهِيناً وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ نَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ قُجُورَ وكان الله غفورا رحيما أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسوله. وكان طيب قال الله تبارك وتعالى إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء. فإن الله كان غفورا رحيم عفوا قديرا قول تعالى إن تبدو هذه الجملة الشرطية وجواب الشرط قيل إنه محذوف وقيل إنه قوله فإن الله كان عفوا قديرا وأن هذه الجملة وإن كان يظاهر الحال أنها لا رابطة بينها وبين الشرط لكنها تدل عليه وسنتكلم إن شاء الله على ذلك قال إن تبدو خيرا أو تفور تبدو أي تظهر ومن أين عرفنا أن الإبداء بمعنى الإظهار من ذكر مقابله وهو قوله إن تفور وهذه قائلة مفيدة في التفسير أنه ربما يخفى عليك بعض معنى بعض الكلمات فانظر إلى ما يقابله فقوله تعالى فانفروا تباطل أو انفروا جميعا لو أن أحدا سألك ما معنى ثبات لا عرفت معناها من ذكر معادلها وهو قوله أو منفروه جميعا فيكون معنى ثبات أي فرادة إذا تظهر خيرا أو تقول فلن تعلم أجرا فسوف تؤجرون عليه لأن الخير مطلوب ونافع سواء كان مبدأ أو مفيد. في مقابل ذلك أو تعفو عن سوء تعفو العفو هو الإبراء من التبعه فالمعنى تعفو عن سوء أي تبرئ من من أساء إليكم من تبعتي سوءه وقول عن سوء أي عن ما يسوء من قول أو فعل فإن الله كان عفوا قديرًا فإن الله كان عفوًا قديراً أي أنه ذو عفو مع القدرة على الانتقام ممن أساء فإذا كان الله تعالى عافيا عن من أساء مع القدرة فأنتم من باب أولى أن تعفوا لأنكم ليس لديكم من القدرة على الانتصار للنفس والانتقام من المجرم كالذي عند الله عز وجل يقول تعالى إن تردو خير صحو نستفيد من هذه الفوائد أولا من الفوائد أن الخير خير سواء أبدي أو آخر فإن قيل أيهما أفضل الإبداء أو الإخفاء فقد يقول صاحب الإخفاء أفضل وقد يعارض قوله بكون الله تعالى بدأ بال بالإظهار قال إن تردو وإنما يبدأ بالأهم فالأهم ولكن الذي يظهر أن ذلك راجع إلى المصلحة فإن كانت المصلحة في الإظهار أظهر مثل أن يكون رجلا ذا أسوة إذا أظهر ما عنده من الخير تأسى الناس وفعلوا فعله فهذا طيب، سواء كان ذلك على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص بأن يتصدق على شخص معين حتى يراه الناس أن يتصدق عليه فيقتنوه لأن كثير من الناس الآن لا يتصدق على أحد إلا إذا علم أن الجهة الكلانية تصدقت عليه كجمعية البر الخيرية مثلا إذا نقول الإبدا والإخفاء يرجع إلى المصدح فإن لم تظهر المصلحة الراجعة في الابتا فالإخفاء أفضل لقوله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في من يظلهم الله في ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه من فوائد هذه الآية الكريمة أن الإحسان إلى غير إما في إعطاء الشيء ظاهرا أو خفيا وإما بدفع السوء وذلك بالعفو عنه لقوله أو تعفو عن السوء فالعفو عن السوء خير فإن الله كان عفوه قديرا فاستفاد من ذلك فضيلة العفو عن السوء ولكن هل نقول إن العفو أفضل مطلقا أو تبع المصلحة الثاني تبع المصلحة ولهذا قيد الله العفو في مكان آخر بقوله فمن عفا وأصلح فأجهر على الله فإذا كان في العفو إصلاح فهو أفضل وإن كان في العفو إفساد فالانتصار أفضل فمثلا لو كان هذا الرجل شريرا لو عفونا عنه لازداد في شره واعتدائه على الناس فهنا الانتصار أفضل أولا لإعطاء النفس حظها لأن النفس حظا تنتصر لا شك وثانيا لكف شره عن الناس فيكون هنا الانتصار أفضل وأما إذا تساوى الأمران فلا شك أن العفو أفضل أول لما فيه من الهسان إلى المسلم وثانيا لأن الله تعالى يحب العافين عن الناس ومن فوائد الآية الكريمه. الإشارة إلى أنك إن عفوت عن الخلق عفوا في محله فأبشر بعفوه لقوله فإن الله كان عفوا قديراً يعني فمتى عفوت معفى الله عنك وهذا له شواهد كثيرة في الشريعة منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومنها من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومنها الجزاء من جنس العمد والشواهد لهذا الكثير ومن فوائد العالم الكريم فضل الله سبحانه وتعالى بالعفو عن حقه حتى إنه جل وعلا يغفر لمن لا يشرك فيه شيئا لأن الله قال ويا إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حتى وإن عظمة المصائب أو عظمت الذنوب حتى وإن عظمت الذنوب فإن الله تعالى يغفرها إن شاء فضلا منه ومنها أن عفو الله تعالى أكمل أنواع العفو لأنه عفو مع القدرة يقول فإن الله كان عفواً قديم، ويتولد من الجمل بين العفو والقدرة يتولد أيضا صفة كمال، وهو أن الله سبحانه وتعالى عاف مع القدرة على الانتقام وهذا هو العفو الحقيقي. أما العفو مع العز على الانتقام فيأسف بعفو. لو أن أحدا أتدى عنك عليك وهو أقوى منك بدنا وأضخم منك جسما. فكرت قلت إن أخذت بحقي فأخشى أن يزيد الضرب والعدوان لكن يا الله يسمحك إيش هذا عافوا عافوا معلات عافوا مع العدل فإن كان فيه احتمال أن يعقد بحقته فله أجب بقضي هذا الاحتمال وإن لم يكن فيه احتمال فليس له أجب اللهم إلا أن كان إلا أن يكون بإدخال الصرور على المعتدي فيما لو ارتدع عن العذوان وفكر فإذا هو يشعر بأن المعتدع عليه كان قد سامحه فيطمئ النقل فهنا قد يؤشر ومن فوائد هذه الأكبر الكريمة يتباتوا هذين الإسمائين من إسماء الله وهما العفو قل العفو والقدير فيجلاني على صفة العفو والقدرة لأن القاعدة في باب الأسماء والصفات أن كل اسم متضمن للصفة ولا عكس ثم قال تعالى إن الذين يفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخلوا بنا ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتذنا الكافرين عذابا مهيدا إن الذين يكفرون بالله ورسله والكفر بالله ورسله أن يكفر الإنسان بما يجب بما يجب الإيمان به سواء كان كفرا بالوجود بوجود الله أو كفرا بروبيته بأن يدعى أن معه ربًا أو كفرًا بألوهيته، بأن عرض معه غيره أو كفرًا بأسمائه وصفاته بأنكره بأن وجعله. المهم الكفر بالله هو جحت ما يجب الإيمان به في جانب الله، ورسول التلاعج جحت ما يجب نحمنه. هذا الكفر بالرسل ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله، فلم يقل إن الذين يؤمنون بالله يكفرون بالله. يريدون لأن إذا كفروا ببعض كفروا بالجميع. وينيدون أي بهنمهم أن يفرقوا بين الله ورسوله فيؤمنوا بالله فيؤمنون بالله ويكفرون بالرسل. أو يؤمنون بالرسل بعضهم مع دون بعض كما قال كما قال ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض وهذا كثير فمثلا النصارى يدعون أنهم يؤمنون بالله أليس كذلك يدعون أنهم يؤمنون بعيس وموسى ومن سبقه هكذا يقولون لكن يكفرون محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل ففرقوا بين الله ورسله آمنوا بالله وكفروا بالرسل وفرقوا كذلك بين الرسل فآمن ببعضهم وكفروا ببعضهم ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أي طريقا يوصلهم إلى الله يظنون أنهم بهذا العمل سلكوا طريقا حسنا يوصلهم إلى الله عز وجل ولكنهم كما قال تعالى ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بأبهم ولقائهم ويريد أن يتخل بين ذاك سبيله أولئك هم الكافرون حقا أولئك متلا وهم أحمق شرابة لا ما يمكن تأثيرهم خبرة أولئك هم الكافرون ضمير فصل ضمير فصل فإن قال قائل أفلا يجوز أن تكون مبتدأا والكافرون خبر مبتدأ والجملة خبر مثل أول قلنا هذا جائز لكنه خلاف الأولى خلاف الأولى لأن ظاهر القرآن أن الخبر ما بعدها خبر ما قبلها قال الله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين ولم نقل هم الغالبون فدل هذا على أن مثل هذا التركيب تكون فيه هو ضمير فصل لا محل له من العراب الثاني أننا إذا قلنا أن ضمير فصل لا محل له من العراب فلن لا نتقل إلى جملة تكون خبر مبتدأ صار المبتدى والخبر جملة واحدة والخبر في لأخبار أنها مفرد غير جميلة يقول عز وجل أولئك هم الكفر إذن هم ضمير فصل وضمير الفصل يفيد ثلاثة أشياء أولا التوكيد ثانيا الحصر ثالثا التمييز بين الخبر وبين التابع بين الخبر وبين التابع لأنه إذا جاء ضمير الفصل تعين أن ما بعده خبر وإذا لم يأتي احتمل أن يكون خبرا وأن يكون تابعا فإذا قلت زيد الفاضل زيد الفاضل هنا نعم زيد الفاضل في الدرس فهنا يحتمل أن الفاضل سكر ألس كذلك فيكون المعنى أن زيدا الفاضل في الدرس حاضر فإذا قلت زيد هو الفاضل في الدرس تعينا أن تكون خبرا وحصرت الفضل فيه حصرته في الفضل فقول زائِدٌ هو الفاضل ومحله في الدرس على كل حال قمين الفصل وبيثا الأشياء. تمام. نعم. ولئك هم الكافرون حقاً حقاً لنصوبة ولكن ما معناه أو ما إعرابها على الأصح ما إعرابها. يقول إعرابها مصدر مؤكد لمضمون الجملة مصدر مؤكد لمضمون الجملة نعم. مضمون الجملة أولئك هم الكافرون أثبت الله لهم أنهم الكفار حقا فتاتي حقا مؤكدة لمضمون الجملة وذلك لأن حقية هؤلاء لكفر مفهومة من قوله أولئك هم الكافرون، فإذا جاءت حقا صارت مؤكدة لمضمون الجملة وصار عاملها محذوفا مجوبا عامل هذا المصدر لمعنى محذوف مجوبا فلا صح أن, أن يقال أولئك هم الكاثرون أحق ذلك حقا لا صح وذلك لأنها مؤكدة لمضمون الجملة فكانت مضمون الجملة كأنها الفعل المحذور ولا يسمع بين هذا وهذا ولهذا ذكر ابن المالك وغير من العلماء أن المصدر المؤكد لمضمون جملة قبله يجب حذف عامل أولئك المكبرون حقا وأعتدنا للكافرين عذاب مهين اعتدنا أي هيئنا فهي بنعنا أعدادنا قال الله تعالى واتقوا النار التي عدت للكافرين وهنا قال أعتادنا للكافرين وفي هذا السياق أعتادنا الكافرين خروط عن مقتضى السياق إذ مقتضى السياق أن يقال أعتادنا لهم أولئك هم الكافرون حقا وأعتادنا لهم لأنه متى أمكن اتيان بالضمير فإنه لا أتبعي فإن ذكر الضمير أوضح في الجملة وأخصى لكن هنا عدل عن الإتيان بالضمير إلى الاتيان بالظاهر المطابق لوصفه فما هو فما هي البلاغة في هذا البلاغة أن هذا إظهار في مقام الإذمار والإظهار في نوع من أنواع له فوائد منها قصد التعميم منها قصد التعميم ومنها تطبيق الوصف على مرجع الضمير الذي كان من مقتلا صياق النوبة بضمير كلام الرجل العجب إذا النبض فوائد هذا موضوع الأمار إش إراده العمر لأنه لو قال أعطتنا لهم عذابا مهينا صار هذا خاص به لكن اعتذار الكافرين كل كافر سواء هؤلاء وغيره الفادة الثانية تطبيق الوصي على نرجع الضمير الذي لولا هذا الظاهر لكان ايش موجودا لكان موجودا فأين مرجع الضمير لو كان هناك ضمير هؤلاء الذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض طيب ومن ذلك ومثل ومثل ذلك قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريله وميكاله فإن الله عدو كافرين للكافرين لم يقل عدو له الذي هو مقتصيق لهذه الفائدتين أو لهاتين الفائدتين هما إرادة العموم والحكم على هؤلاء بالوصف الذي هو الكفر وفيها وبالآية هذه أدول الكافرين فائدة الثالثة وهي مراعاة الفواصل فواصل الآية آتي مثمن الوسيلة والفضيلة نعم في, فى, في قوله في سو... فئه البقره لا لا لا شبهه يا اخي هناك جوشات انما هذنا عبدون قليله نعم هناك اشكال من نعم قال يقيل ان جواب شب مفتوح إن تبدوا خيرا أو, أو, أو تعفوا عن سوء فإنكم مجازون على ذلك وقيل إن جواب يغني عنه هذا فإن الله كان عفوا قدير وهو الأحسن لأنه مدام الحكم معلوما فلا حاجة للتقدير بسم الله الرحمن بسم الرحمن يلا يعني الرجوع عن إقراره هنا. هذه إن شاء الله تعالى إذا صرت قاضيا وأشكلت عليك فلا بأس أن تسألني العلماء. يمكنني القاضي الآن أقول إذا كنت قاضيا ووردت عليك هذه المسألة وأشكلت عليك فاسأل العلماء.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 أولئك هم الكافرون حقا وأعتذنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يبتيهم أجورهم أولئك سوف يبتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما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 ذلك وأتينا موسى سلطان مبينا ورفعنا فوقهم القور بميثاقهم وقلنا لهم دخلوا الباب سجدوه وقلنا لهم لا تعذو في السبب وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكبرهم بآيات الله وقتلهم الأم بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا <تصفيق> حاول بالأمن الشيطان رسيطان رسيطان بعض ما قرأوا أخذنا <تصفيق> ها التوائد <بزن؟ تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إن الذين يكفرون بالله ورسل هذه أخذنا فائدة ما أخذنا لنجل عبد الله لاحظ قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسل ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتقر بين ذلك سبيلا أولئك هم يكافرون حقا من فوائد هذه الآت الكريمة أن الكفر ببعض الرسل كفر بالجميع، لقوله أولئك هم الكافرون حقا، ومن فوائد هذه الآية الكريمة غلبة الهوى على كثير من الناس، لأن هؤلاء الذين يفرقون بين الله ورسله أو يؤمنون ببعض رسل ونباء لا يحملهم على ذلك إلا الهوى. فاليهود يقولون لا نؤمن بغير موسى والنصارى يقولون لا نؤمن بغير عيسى لمجرد الهواء ومن فائد هذه الآيات الكريمة أن الإيمان ببعض الرسل أن الكفر ببعض الرسل كفر بالجميع ويدل لهذا أيضا قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين مع أن نوحا كان أول رسل ومع ذلك جعل تكريب قومه له تكريبا لجميع الرسل لأن التكفير بالرسول كأنه تكفير بالجنس أي بجنس الإسانة وإلا فما فرق بين محمد وعيسى وموسى وإدريس ونوح ومعش فلا ومن فائد هذه الالت الكريمة أن هؤلاء المفرقين يقولون إننا نتخذ بين ذلك سبيلا يعني لنور ذي هؤلاء وهؤلاء وهذا لا ينجيه من عذاب الله ولا ينجيه من الوقوع ومن فوائد هذا التدريمة ذم تلك الطريقة أي الإيمان بالبعض دون بعض وأن هذا منهج قبيح فيتفرع هذا ذم أهل الكلام. الذين أرادوا أن يجمع بين الدليل السمعي والعقلي في صباة الله وقالوا أننا أخذنا بهذا وهذا من أجل التوفيق بين الأدلة وهم خالفوا الأدلة كله هم أرادوا الجمع بين دليل السمع والعقل ولكنهم في بحقيقة خالفوا السمع والعقل كما هو معروف من مناظرتهم والرد عليهم ومن فائد هذه الهاتف الكريمة وعيد الكفار بالعذاب المهين ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل لأنهم إنما فرقوا بين الرسل استكبارا وهوى فأوعد لهم العذاب الذي يهينهم <تصفيق> ويقتله، وله القاعات اعتذنا الكافرين عذابا مهينا. ومن فائده أن الاضهار في موضع التمار لا يعد تطويلا بلا فائدة. وجه ذلك أن الضمير أخسر من إيش؟ من الظاهر، فلا يقول القائل إن لسنا بالظاهر في موضع الضمير تطويل. وزيادة بلا فائدة. ولنقول بل هو فائدة. وقد ذكرنا فيما سبق أن من فوائد الظهر في مضي الأمر إيش قص العموم وانطباق الوصف أو تطبيق الوصف على أولئك الذين يعود الضمير عليهم لو كان موجودا. في فائدة الثالثة لكن نحن قلنا من فوائد. لكن مية فائدة الثالثة وهي بيان علية الحكم. ك مثلاً أعتذرنا الكافرين عن مهين لو قال أعتذرنا لهم لم يتبين لنا لماذا أوجب لهم هذا العذاب لكن إذا قال للكافرين كأن هذا الوصف يفيد العلية أي أن العلة في عذاب العذاب المهين لهم هو الكفر ثم قال الله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرق بين أحد منهم هذا من تذكير تفسير نعم لما ذكر الله عز وجل حال, المنا... حال الذين من بعض ويكون البعض ذكر حال الذين يجمعونه بالإيمان بين الجميع وقرآنها كلام إذا ذكر حالا ذكر ما يضاد إذا ذكر عقوبة ذكر المثوبة لأنه لأنه مثالي تسن فيه المعاني فيتب هذا ثم بهذا ولأن التنويع مما يشد النفس والذهن إلى ما يطلع أو يسمى ولأجل أن يكون سير الإنسان إلى الله عز وجل بين طرفه النقيط الافراط والتفريط لأن الإنسان لو غلب لو غلب جانب الرجاء لحصل له الأمن من نكر الله ولو غلب جانب الخوف لحصل عليه القنوط من رحمة الله واليأس يقول عز وجل والذين آمنوا بالله ورسله والإيمان بالله سبق عدة مرات ماذا يتضمن والإيمان بالرسل كذلك والإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام الإيمان بأنهم صادقون فيما أكبروا بها عن الله عز وجل وأما الإيمان بشرائعهم فإن الشريعة الإسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نسخت جميع الشرائع لكن نؤمن لأن شرائعهم من عند الله عز وجل ولم يفرقوا بين أحد منهم في أصل الإيمان لا في العمل في أصل الإيمان نؤمن بالجميع وأنهم حق كلهم جسالتهم حق عند الله أما العمل فقد, فقد قال الله تبارك وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج ووجه ذلك أن أصل الإيمان شيء واحد وهو الإيمان في الواحدة القهار عز وجل وعما الشرائع فإنها تختلف باختلاف الناس وأحوال الناس والعموم والخصوص فلهذا جعل الله لكل شرعة ومنهجة حتى الشريعة الإسلامية في أول أمرها ليست كالشريعة الإسلامية في آخر الأمر ففي أول الأمر ليس هناك صوم ولا زكاة ولا حج ثم الصلاة هو الصوم والحج والزكاة لأن الله عز وجل يشعر الشرائع حسب ما يليق بأحوالنا. الناس وقوله ولم يفرقوا بين أحد منهم يعني في أصل إيمان يقول إيماننا في محمد وإيماننا بنوح على حد سواء بمعنى أننا نؤمن بأن الرسولين الكريمين وكذلك من بينهما من الرسل كلهم على حق ومن عند الله وهذا في أصل الإيمان وكما قلت لكم أما في شراء فتختلف أولئك سوف يوتيهم أجورا أولئك أتى باسم الإشارة هنا تعظيما لهم وجاءت بصيغة البعيد لعلو منزلتهم وقول سوف يوتيهم سوف وسيهم تتناوبان على فعل مضارع كثيرا لكن هناك بينهما فرق. السين للتحقيق والتقريب وسوف للتحقيق مع البعد. في هذا الفرق بينهم كلاهما يدل على التحقيق، لكن السين للقريب وسوف للبعيد. فهل إذا غزوهم كان بعيدا أجواء؟ هو بعيد قريب أما من جهة امتداده وأن الله تعالى يجزيهم شيئا فشيئا ثم يأتي الجزاء الأوفى في يوم القيامة فهو لا شك أنه بعيد وأما كون كل آف قريب فهو قريب كما قال تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب نعم وقون سوف يؤين أجورهم أي ثواب أعماله وسمى الله ثواب الأعمال أجورا تكرم منه وفضل عز وجل كأنه استأجر هؤلاء على عمل عملوه ثم أعطاهم أجرهم كالإنسان يستأجره ناسا ليبنو له بناء فإذا بنوه أعطاه أجوره وهذا يعني أن الله عز وجل التزم وألزم نفسه سبحانه تعالى بأن يثيب هؤلاء ولا مانع من أن يكون الله تعالى ألزم نفسهم بما شاء كما قال تعالى كتب ربكم إيش؟ على نفس الرحمة وقد قال الأول ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لديه ضائع إن عذبوا فبعادله أو نععموا فبفضله وهو الكريم الواسع هذا قاله الأول ولكن ابن القيم رحمه الله قيد هذا فقال مال العباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان فجعل فجعل عليه, حقا فجعل عليه حقا واجبا لكن هو الذي أوجبه إن عذبوا فبعدله أو نعهموا فبفضله والفضل للرحمن أو قال للمنان فالحاصل أن الله تعالى سمى الثواب أجرا تكرم منه وفضلا كأن العاملين لأوفصهم عاملون له ينتهى عملهم أو فهم جوره وكان وقوله سوف يبين موجورهم لم يبين هنا مقدار العجل لكنه بينه في مواضع كثيرة في القرآن وكذلك في السنة الحسنة في عشرة أمثالها إلى سبع ضعف إلى أرعاة كثيرة وكان الله غفورا رحيما لما كان هؤلاء المؤمنون بالله ورسله والذين لم يفرقوا بينهم بين أحد منهم لما كانوا قد يختون ختم الله هذه الآية بقوله وكان الله غفورا ولما كان هذا الإيمان المطابق من طوله ورحمته أردف المغفرة بإيش بالرحمة فهؤلاء لا بد أن يقصروا ولا أحد إلا يقصر فختم الآية بالمعقل ثم هذا الإيمان الذي حصل لهم ليس بكسب ولا من عمل إيجيهم ولكنه من رحمة الله عز وجل فلذلك ناسب أن تختم الآية من أن الغفور الرحيم نعم من فائدة هذه الآية الكريمه أولا أن القرآن الكريم مساع إذا ذكر شيئا ذكر ضده الوجوه التي ذكرناها في الشرف ومن فائدة هذه الآية الكريمه أيضا من فائدة هذه الآية الكريمه أنه لا بد أن نؤمن بالله وجميع رسله ولكن كيف في الإيمان وب وبمن نؤمن أما الإيمان فكيفيته أن نؤمن بأصل بأصل الرسالة وأنهم رسل الحق من عند الله عز وجل وأما الشرائع فايش؟ فتختلف لكل منهم شرعة ومنهاتهم وأما من نؤمن به فيجب علينا أن نؤمن بكل من ذكر الله في القرآن باسمه وعينه لأنه معين لنا وما لم وما لم يعين فنؤمن به إجمالا لأننا نؤمن أن من الرسل من لم يقصصوا الله عليه فنؤمن به إجمالا ومن فائدات الكريمة أنه لا يجوز أن نفرق بين أحد منهم وذلك في أصل إيمان طيب هل نفرق بينه في الفضل ونقول هذا الرسول أفضل من هذا الرسول نعم يجب علينا أن, أن نفضل بيننا لأن الله تعالى أخبر ذلك في كتابه فقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وعلى هذا ما سبب التفضيل وهل هو توقيف أو نظري عقل سبب التفضيل ما حباه من ظهبه من المناقض والفضائم وكثة الأتباع وما أشهر الآن أما هل هو توقيفي أو عقلي نظري فنقول هو توقيف هو توقيف لكننا إذا علمنا أن الله فضل هذا الرسول على ذاك، إما أن نعلم السبب وإتضح وإما أن لا نعلم ولهذا قال علماء إن أولي العزم من الرسل خمسة أولهم محمد صلى الله عليه وسلم وفضله الله على غيره لما له من المناقب العظيمة التي لم يدركها أحد والفضائل التي خصه الله بها والأتباع الذين لا, لا يوجد مثله في جميع التعبس بل هم ضعف أتباع الرسل كله لأن رسول أخبر بأن الجنة 12 صفا فما إنه من هذه الأمة وهذا يعني أن هذه الأمة تعزل جميع الأمم وتزيد تزيد إيش؟ الضعف ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد محمد صلى الله عليه وعلى الله وسلم وهذان الرسولان الكريمان هما خليل الرحمن ولم تتفتر كله فيما نعلم لأحد سواهما وثم موسى لأنه عليه الصلاة والسلام كابد من المشقة مع فعون ومع بني إسرائيل ما لم يتبين لنا في رسول سواه بقي عندنا إيسى ونوح أيهما أفضل؟ منهم من قال إن نوح أفضل لأن نوح عليه الصلاة والسلام فقير يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عام وحصل منهم ما السفية به والسذاج به ما هو معلوم في القرآن والسنة وعيسى كابد بني إسرائيل وبنو إسرائيل هم أشد الناس عتوباً وطغياناً كما يظهر ذلك في من تدبر القرآن والسنة فحصل عنده فحصل مشق إلى حد أن بني إسرائيل جعل أمه زاني وجعل عيسى ولد ولذنى وعياذ بالله قاتلهم الله فحصل له عليه الصلاة والسلام من المضائق وحصل له من من المناقب والكرمات ما لم نعلم أنه حصل النور ولو قال قائل إما أن نجعلهما على حد سواء وإما أن نتوقف لكان هذا خيرا لأنه ليس هناك أشياء تميز تماما أيهما أكثر المهم أن إيماننا بالرسل يدخل فيه الإيمان بما حباهم الله تعالى به من الفضائم وأن نفضل بعضهم على بعض وهذا لا يضر ولكن إذا أدى هذا التفضيل إلى قصومة ونزاع واحتقار رسولنا إذا فضلناه على رسول الآخر فإنه يجب التوقف والسكوت حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تفضلون على يونس بمكتة مع أن يونس عليه الصلاة والسلام خرج مغاضبا لقومه قومه مغاضبا لقومه قبل أن يؤذن لهم بالفروط ولهذا نجوا لما آمن حين جاءهم العذاب لأن نبيهم لم يبقى فيه فأنجاهم الله فالمهم أنه لو قد أننا نريد أن نفاضل بين محمد وموسى وعندنا يهود ولو فضلنا محمدا لذهبوا يفضلون موسى ويحتقلون محمدا فهنا إذن يجب يجبك كف <تصفيق> الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسأل كهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء إذا قد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ألين الله جهرا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 ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقا وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا خلق فالطبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا عودي بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سعلوا موسى أكبر من ذلك يسألك طيب والذين أمنوا في ذلك ورسله وللمفرقوا بين أحد منهم طيب ما الذي أخذت نعم نعم نعم بس أصل إيمان طيب نكمل الفائدة هذه وذلك ذا أصل إيمان إيش مراد إيمان على المراد الكلام تعود إلى هذا ما الكلام على هذا بس سمع يعني وأما فروع الشرائر فإنها تختلف سبنا هذه طيب. ومن فوائد هذه الآية الكريمه أن الله وعد هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفدقوا بين أحدهم وعدهم الرجوع أولئك سوف يؤتيهم أجورهم ومن فوائدها تمام منة الله سبحانه وتعالى على العباد حيث سمى الثواب أجراً ومن الم ومن المعلوم أن الأجر ثابت مزوما للمستاجر ومن الذي أوجب هذا الأجر؟ أوجبه الله على نفسه، أوجبه الله تعالى على نفسه، وهذا يدل على تمام فضل الله عزوجل ومن نيته. أما كيف هذه الجور؟ فإن الله تعالى بينه في كتابه وكذلك السنة. في السند. الحسن خذ عشر أمثالها. إلى سبل مئة ضرع إذا عضاهم تثير ويختلف الأجر باختلاف الأشخاص واختلاف الليات واختلاف المتابع أما اختلافه باختلاف الأشخاص فكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبوا أصحابي هو الذي نفسه بيده لو أنفق أحدكم مثل أخر ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصي هذا لأنهم أصحابه فهذا باعتبار الأشخاص وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أيام الصبر أن للعامل فيهن أجر خمسين من من الصحابة الواحد عن خمسين من الصحابة والمراد أن ما يبحقه من المشقة في العمل يقابل خمسين مرة من عمال الصحابة لأن الصحابة كلهم مؤمنون كلهم مستقيمون لكن أيام الصبر كل الناس على خلاف هذا الرجل الذي قام بطاعة الله فهو غريب بينهم ومن المعلوم أنه إذا كان غريبا بينهم فسوف تسق عليه العبادة فمن أجل ذلك صار للعامل فيهن أجر خمسين واحدة من الصحابة وهذا لا يعني الفضل المطلق على الصحابة لأن, لأن هؤلاء فاقوا الصحابة فيما شقة فقط فيما شقة العمل عليهم أما الفضل المطلق فهو للصحابة ويكون أيضا بحسب الإخلاص يكون بحسب الأخلاف أي ثواب الأجر فمن كان أخذص لله كان أكثر ثوابا حتى إن الله قال في حديث القدس أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركه وشركه وكذلك يختلف باختلاف المتابعة فمن كان للرسول صلى الله عليه وسلم أتبع فنأجره أكثر ثوابا حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام إياكم ومعشدات الأمور فإن كل حجته بجأة وكل بجأة ضلال ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله الغفور الرحيم الغفور في مقابل الذنوب والرحيم في مقابل الثواب والحسنات